السؤال رقم 18 وضع مصاب فاقد للوعي في وضع الضمان الجانبي يمكن من تجنب ألف الاختناق ب الإغماء جيم التقيؤات أعيد وضع مصاب فاقد للوعي في وضع الضمان الجانبي يمكن من تجنب ألف الاختناق ب الاغماء جيم التقيؤات